وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَتَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَتْسَ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَاكُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ফির উল্লুন গজমিয়া ইহু অল ও ইর বি কুমি মূল মি কবলি আিয়া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 قومني ان ياتيكم العذاب قومني ان ياتيكم العذاب بوتا وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على في جنب الله وإن كنت لمن